أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكننت مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب عمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون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 قل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ان دادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض إئت طوعا أو كرها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 الله النار لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء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 وما يلقاها إلا دو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَالُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنَّ السَّمَأَ الشَّرَّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إن لي عيده للحسن فلن ننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ